ولو اننا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او يخرجوا من ديارهم ما فعلوه الا قليل منهم ولو ان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 قُلْ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ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 وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيَبِطْ أَن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 لا يقولن انك ان لم يكن بينكم وبينه موده ليتن كنتم معهم فافوز فوزا عظيما فليقات في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره